بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هاغون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الْبَطَالِينَ فَغَرَّتْهُ مِنْ كُم لَمَّا خِتْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُؤْسَلِين وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ قلَ فِي الرولُ وَمَا وََبُّعَلَمِين قَالَ غَبُّ السَّموَاتِ وَْأَررضِ وَمَا بَينَهُمَا إِ كُنْ تُ مُقِنين قَالَلمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَستَنْ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وبعث في المدائم حاشرين يأتوك بكل سحار دُمِ السَّحرَةُ لِمقاتِ يَلٍ م عَلُوم وَقِيلَلَّااسِهَا الأأَتُم مُجتَم يَْيون لعََّ مَ نَاتَّ بع السَّحََتَئِ كَوهم الْ الغَالِبِ فَلََّا السحره قالوا لفرعون ان لنا لجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا القون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون اننا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا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 لا أقطع عن ايديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير لنا الا ربنا منقلب اننا نقمع ان وْ ف رَلَناَا وَّنَا خَقَايَان أَنْ كُا أَوْ وَلَ المُؤمنِنين وَأَوْ حَنَا إِلَ بُزَ أَنْ أَسْرِبِ يَبَاد إِكُم مُتَّبَعُ تَأْخُ ثَلاثِ الْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهُمْ أُولَٰئِكَ شِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَمَا لَغْوَائِهِمْ وَإِنَّ مَا لَجْرِيعٌ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 ثان فلق فكان كل ثرقك قاول العظيم واذلفنا ثم الاخرين وان جينا موسى ومن معه اجمعين ثم ارققنا الاخرين ما في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نباء ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون يَقُولُونَ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ۞ أَلَا يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَن تُمَؤُؤُ آبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ فالذي طلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي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 وا وسددا ن عني واوفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُلْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ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 فََّقُ وَاه وَأَق يَ وَماَا أَسأَلُكََُّا لَْهِ مِن أَدُ إِنْ أَجرِْيَ إِلَّا عَ وَبِّعَلَمِين فَتَّقُواهَا وَأَقُ يَون قَالُ أَنُؤ مِنُ لَكَ وَتَّبَعَكَ الْ الأوذَلُ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بقارب المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَقْوُهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ دَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَإذَا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 إن هذا إلا قلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن نَرَبك لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُطْرَبُونَ فِيمَا هُنَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وعيون وزرع ونخل طلعها هطيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 تَمِين الصَّادِقِينَ قَالَتْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذَكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فعقروها فأصبحوا نادمين فأقذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم جَذَبَتْ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَبَعُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَل انتم قَوْمٌ عادٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُقْمَنُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَنُ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا فَنَجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَنْقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقْرًا تَسَاءَمَ قَوْمُ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 لكم رسول أمين فاتقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَمْكُثُوا مَا سَأْشَاءُ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي بِيَدِهِ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِين وَمَا أَنْتَ إِلَّا مَشْعُمٌ مِثْلُنَا وَإِنْ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ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 بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء مني وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْدَاءِ فَقَرَّؤُوا عَلَيْهِمْ ما كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلْتْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فيأفيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم زنين ثم جاءهم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 وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَآذِر العش وَتَكَ الأقَبين وَفِق جناحَكَ لِمَ ل التَّبَعكَنينَ المُؤمِنين فَإِنَّا صَوْكَ فَقُل إِن بَرُ مَِّا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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وَأَمَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْلِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ constituent Holலবি